أولئك الذين هدا الله فبه دام قوم قتدي أولئك الذين هدا الله فبه دام قوم بسم الله الرحمن الرحيم لك اللهم حمد لك اللهمحمدا وشكرا لك اللهم شكرا على ما أنعمت به علينا من الأنبياء والرسل عليهم الصلاوات والسلام وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبة الأكارم في برنامجكم فبهداه مقتدى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا الصالحة وأن يجعلها لوجهه خالصة وألا لا يجعل لأحد فيها شيئا أحبتي في الله الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الإيمان والدعوة إلى الاعتقاد الصحيح أس دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هذه الدعوة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أول مقامات الرسل وأول دعوة الرسل وزبدة دعوة الرسل وأول طريق سلكه الرسل عليهم الصلوات والسلام في الدعوة إلى التوحيد حينما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال الله عز وجل قبلها فهل على الرسول إلا البلاغ المبين فذل ذلك أحبة فلا أن البلاغ المبين على قضيتين أساسيتين ألا وهما الدعوة إلى الله عز وجل واجتناب الطاغوت كما قال الله عز وجل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد أيها الأحبة الأكارم الله سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين التبشير بالجنة والإنذار من الدخول في النار وكيف يدخل الإنسان الجنة وكيف يدخل النار يدخل الجنة إذا وحد الله وآمن بالله عز وجل ويدخل النار إذا أعرض عن الله سبحانه وتعالى لذلك نجد كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يقولون أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكذا انظر في سيرتهم فتش في سيرتهم يا أخي الكريم في سيرة إبراهيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا كذلك نجد في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الشريع التي شرعها للأنبياء والرسل إقامة الدين قال الله عز وجل في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه فكانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة أساسها على التوحيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج الدارمي وابن حبان في صحيحه كما يروي عباد ابن ربيع الديني أنه عليه الصلاة والسلام دخل مرة إلى سوق عكاض وسوق ذي المجاز وسوق ذي المجنة فدخل على هذا السوق وهو يصيح في الناس والناس متقصفون عليه يعني مجتمعون عليه ويقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارس هذا الجانب العظيم جدا في الدعوة إلى التوحيد وصدق الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون أحبتي في الله الدعوة إلى التوحيد ليست دعوة إلى العبيد الدعوة إلى التوحيد ليست دعوة إلى طاعة حاكم في معصية الله ليست دعوة إلى طاغوت يعبد من دون الله ليست دعوة إلى تقديس أصنام بشرية أو أصنام حجرية حينما تتأمل في قصة موسى وقصة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام ستجد أن هاتين القصتين تتكرران في القرآن الكريم كثيرا السبب في ذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت دعوته لمناقضة الصنم الحجري والصنم البشري أما الصنم الحجري فذلك الصنم الذي كان واقعا ثم قام فهدمه وكسره وجذذه بيده عليه الصلاة والسلام والصنم البشري النمرود الذي كان نمرودا كبيرا حتى أنه كان يدعي أنه يحيي الموتى وأنه كان يفعل ما يفعل وحجه إبراهيم عليه الصلاة والسلام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 بحجة لا إله إلا الله وبسرعة البهديها التي آتاها الله عز وجل إبراهيم كما قال الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيما على قومه نرفع درجات من نشاء فرفع الله عز وجل إبراهيم بحجة الدعوة إلى لا إله إلا الله من أعظم قضايا الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى التوحيد كما أمرك الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر وقال الله عز وجل فاستقم كما أمرت وقال الله عز وجل فاستمسك بالذي أوحي إليك وقال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين وقال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الدعوة إلى التوحيد كما أمر الله عز وجل لا كما أريد أنا أو يريد فلان أو علان لأن يقدس أو أن يوثن أو أن يستصنم ويكون وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل عن أولئك القوم الذين كفروا بالله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى الدعوة إلى التوحيد أيها الأحبة تقتضي منا كذلك أن ندعو إلى الله عز وجل وندعو إلى الدار الآخرة الدار الآخرة هي التي جعل الله عز وجل أولئك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يصطفون له ويختارهم الله عز وجل ويجتبيهم الله سبحانه وتعالى تأمل في قول الله عز وجل إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار استخلصهم الله عز وجل لماذا؟ ليذكر الناس بالله وبالدار الآخرة لذلك كان الأنبياء والرسل مقصارا ما يدعون إليه بعد الدعوة إلى الله أن ينبه الناس إلى الوعد والوعيد إلى الجنة والنار إلى البعث والنشور التي يراها الناس الآن غيبيات أو يراها الناس الآن قضايا ربما لا تهمنا كم من أنسان الآن يتحدث ماذا يفيدني أن يتحدث فلان عن الجنة عدة حلقات أو أن يتحدث فلان عن النار عدة حلقات أو يتحدث عن الحشر عدة حلقات كلا والله والحبة إن هذه من لب دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك كانوا يقولون إني أخاف عليكم عذاب يوم محيط إني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم كما ورد ذلك في قصة هود عليه الصلاة والسلام على لسان عدد من الأنبياء والرسل كشعيب ونوح عليهم الصلاة والسلام أحبة في الله الدعوة إلى التوحيد ليست دعوة سهلة هينا وليس القيام بها أمر سهل لأن القيام بالتوحيد يحتاج بالفعل إلى قيام لله عز وجل قال الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا الدعوة إلى التوحيد قد تجعل من كثيرا من الناس يقومون ضدك ويعادونك ويكونون من أشد الناس عليك انظروا إلى الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم حينما قالت عائشة يا رسول الله حدثني عن يوم لقيت فيه كأشد مما لقيت من يوم أحد فقال عليه الصلاة والسلام لقد لقيت يا عائش من قومك ما لقيت وكان ذلك في يوم العقبة إذ ذهبت إلى عبد ياليل ابن عبد كيلان فعرفت عليهم الإسلام فأذوا ورفضوا فإذا أنا مهموم على وجهي منطلق فلم أستثق إلا وأنا بقرن الثعالب فجاء ملك الجبال فقال يا رسول الله ألست تريد أن أطبق عليهم الأخشبين فقال عليه الصلاة والسلام كلا إنما أريد أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا يشرك به شيئا فأخرج الله عز وجل من صلب الوليد بن المغيرة ابنه خالد بن الوليد كان سيفا من سيوف الله وأخرج من صلب أبي جهل ابنه عكرمة, عكرمة أبي جهل كان من أعظم الناس شدة وقوة على أعداء الله سبحانه وتعالى إذا هذه الدعوة أيها الأحبة الأكارم دعوة تتناوشها الذئاب البشرية كل واحد منهم يريد أن يؤذي ذلك الداعية إلى الله عز وجل يريد أن يقف ويصد عن دين الله سبحانه وتعالى لكن الداعية إلى الله عز وجل يعلم أن الطريق التي سار عليها الأنبياء والرسل في الدعوة إلى التوحيد طريق محفوف بالمخاطر محفوف بالأشواك محفوف بالمزالق محفوف بالمعتركات ولربما يريدون أن يساوموا الداعية ويشتروا ذمة الداعية ويبعدوه عن الدعوة إلى التوحيد وهذا أيها الأحبة من أخطر الأشياء التي ينبغي علينا كدعاء وكطلبة علم وكل الناس جميعا أن يحذروا منه أن يشتر الناس مبادئهم ويساومونهم على مبادئهم كيف يقومون بذلك لعلي أتحدث عن هذا بإذن الله عز وجل بعد فاصل قصير تابعونا ولا تبتعدوا عنا وكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله تعالى في برنامجكم فبهداه مقتده كنا نتحدث قبل هذا الفاصل عن مشكلة كبيرة يتعرض إليها دعاة التوحيد وهي شراء الذمم أو المساومة أو إبعاد الدعاة عن مبدأهم وهذه الطريقة يستخدمها الطغاة والمجرمون وعتاولة الإفساد ودهاقنة الإجرام للتأثير على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد أن الكفار قريش حينما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد عليه الصلاة والسلام ما رأيك أن نسلم معك سنة ثم تدخل في ديننا سنة هكذا كانوا يريدون أن يبتعدوا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثبات على المبدأ ولذلك قال الله عز وجل وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا خلاص تكون مصاحب لهم وصديق لهم مدام أنك دخلت في دينهم ودخلت في ملتهم قال الله سبحانه وتعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذن أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فالله سبحانه وتعالى يبين لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء المجرمون والطغى يحاولون أن يصدوا عن التوحيد بشراء الذمة أو بالمساومة على المبدأ وعدم الثبات عليه وهذه من أبرز النقاط التي ينبغي أن يلتفت إليها الداعية إلى الله سبحانه وتعالى كذلك الداعية إلى الله عز وجل يوالي في الله ويعادي في الله لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه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 مع ذلك الكافر على طريقين متقابلين لا يمكن أن يلتقيان على أنصاف حلول ولا يمكن أن يمسكان العصى من الوسط كلا الداعية لا يمكن أن يزيغ ولا يمكن أن يزول قلبه عن الدعوة إلى التوحيد تزول الجبال الراسيات وقلبه على العهد لا يلوي ولا يتغير لذلك هو ثابت شامخ كالجبل الشامخ كالطوذ العظيم الذي أيها أحبة الأكارم لا يمكن أن يتقهقر أو أن يتطامن الدعية إلى التوحيد أحبة في الله يعلم كذلك أن الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى الدين دعوة إجماعية ودعوة جماعية لذلك الله سبحانه وتعالى قال أن أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه فالدعوة إلى التوحيد دعوة إجماعية دعوة لا يوجد فيها فرقة الذي يريد ويقول أن الذي يدعو إلى التوحيد يريد أن يفرق بيننا كلا إن الحقيقة أيها الحبة الأكارم أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على ملة واحدة بل كانت الأمة على ملة واحدة قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أمة واحدة يعني على دين واحد ثم بعد ذلك بدأ أيها الأحبة الذين يريدون أن يصدوا عن الطريق يتخذون الأصنام والأوثان بحجة أنهم يريدون أن ينظروا إليها كي تقربهم إلى الله زلفا كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان بين آدم وبين نوح عشرة قرون كلها على التوحيد حتى نجم من أولئك القوم من قوم نوح أناس يريدون أن يصد الناس عن الدعوة إلى التوحيد فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى قوم نوح نوحا عليه الصلاة والسلام الذي أنذرهم وبين لهم هذه العقيدة الصحيحة هذه العقيدة الصحيحة أيها الأحب الأكارم لقد كانت طريقة جعلت الأنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام يعانون مع قومهم أشد المعاناة واسمع لما يقوله الإمام بن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام نفيس ذكره في كتاب الفوائد يا مخنف العزم أين أنت والطريق طريق تعب فيه آدم وناح أجله نوح ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى، وقاس الضر أيوب وزاد على المقدار بكاء داود وسار مع الوحش عيسى وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنت تزهو باللهو واللعب فيادارها بالحزن إن مزارها قريب ولكن دون ذلك أهواله إذا أحبة في الله الطريق التي يدعو إليها الداعية إلى التوحيد طريق تحتاج إلى صمود وتحتاج إلى ثبات هذه الطريق أيها تحتاج من الداعية كذلك إلى سؤال الله الثبات انظر إلى إبراهيم هدم الأصنام وجذذها ومع ذلك قال داعيا ربه عز وجنبني واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس يا لله ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم كما يقول إبراهيم التيمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام كذلك محمد صلى الله عليه وسلم لماذا أرسله الله؟ أرسله الله بالهدى ودين الحق والدعوة إلى التوحيد ومع ذلك يقول في سورة محمد وهي سورة مدنية سورة القتال يقول الله سبحانه وتعالى له فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هل تعلم يا عبد الله متى نزلت هذه الآية؟ نزلت بعد ثلاثة عشر عاماً في دعوة رسول الله إلى لا إله إلا الله. ومع ذلك ينزل الله عليه بعد ثلاثة عشر عاماً لمحمد صلى الله عليه وسلم. فعلم أنه لا إله إلا الله. إذا أحبتي في الله علينا أن نعلم أن العلم بالله ينبغي أن يستمر وينبغي أن يتكرر. لكن ما يظن كثير من الناس أننا مسلمون موحدون فنحن نحن أغنياء عن الفهم للتوحيد والفهم للإيمان كلا أيها الأخ الكريم حتى لو آمنت بالله عليك أن تؤمن بالله مرة أخرى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله هذه الآية اختلف العلماء في تفسيرها منهم من قال يا أيها الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بالله ورسوله مرة أخرى أي جددوا الإيمان في قلوبكم المقصود أحبتي في الله؟ في ختام هذه الحلقة أن ننتبه إلى قضية مهمة أن التوحيد ليست قضية سهلة وليست قضية يسيرة التوحيد قضية دائمة مستمرة مذ أن تخرج من بطن أمك من المهد إلى اللحد إذا كان العلم من المهد إلى اللحد فالتوحيد من المهد إلى اللحد ولذلك وصى بذلك الأنبياء والرسل حتى عند وفاتهم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 فندعو الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم على الإسلام وعلى التوحيد والإيمان والسنة وأن يجنبنا وإياكم طرق الشك والشرك والشقاق والنفاق إنه على كل شيء قدير هذا وبالله التوفيق وإلى حلقة قادمة قريبة بإذن الله عز وجل من برنامجكم فبهداه مقتده أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك الذين هدى الله فبه هداهم و نقتهد أولئك الذين أذن الله فبه هداهم و